ايد الاسد الاحرار تطوي حبل الاشرار ايد الاسد الاحرار تطوي حبل الاشرار ويود كن الاعصار كن الاعصار ويود كن الاعصار ويود كن الاعصار قدب غير لا يخبو دون الثر من غضب ثار هو هو لا يخبو دون الثار من رشاش المهدار المهدار من رشاش المهدار من رشاش المهدار يلواني تحت النار أسرى عند الكفار اخواني تحتنا وضو اسرع عند الكفار اخواني يا للعار يا للعار يا للعار اخواني يا للعار اخواني يا للعار سنيا من دار لا تخلو من اكدار انسى دنيا من ضل لا تخلو من اكذار ضيعوها يا اخيار يا اخيار يا اخيار ضيعوها يا اخيار ضيعوها يا اخيار دعوا عشق القنطار والدرهم والدينار ودعوا عشق القنطار والدرهم والدينار تنفع الا اوزار اوزار أوزا <تصفيق> إن هي إلا أوزا إن هي إلا أوزا حب الدار والجنة نعمة الدار طول الحب يدور والجنة نعمة الدار بنيت للتبرأ للأبرار للأبرار بنيت للأبرار بنيت للأبرار, للأبرار, طبنيت للأبرار, طبنيت للأبرار الصامت في الأخطار نادت أين المغوام الصامت في الأخطار من قدوته المختار؟ المختار, المختار من قدوته المختار المختار من قدوته المختار من قدوته المختار تبشر من ضر ودوار وبحور كالأقمار تَشْرُبُ رِيَاضٌ وَجَوَاهِرٌ وَبِحُورٌ كَالأَقْمَارِ وَبِرُؤْيَتِكَ الأَنْوَارُ الأَنْوَارُ وَبِرُؤْيَتِكَ الأنوار, الأَنْوَارُ وَبِرُؤْيَتِكَ الأَنْوَارُ تَمُدُّ السَّمَا وَتَرَى وَجْهَ الجَبَّارِ تندق والاسار وترا وجه الجبار وشراكم يا, يا اطهار يا اطهار يا اطهار شراكم يا اطهار شراكم يا اطهار